في عمد ممددا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 فاجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل الحمد لله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 فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لَكُمْ أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأررض قَرَارَ وَجَعَلَ خِلَ لَه أَنهَا رَ وَجَعَ لَه رواس وَجعَلَ لَه رواسية وجعل, رواسي وَجَعَلَ بَينَ البَحرَيينِ حاجِزَاب أَئِلَهُم مَعَ الله ببلْأَكسَرهُم لا يعلمون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 لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va rahmatulloh Allohu akbar Subhanak Allohumma wa bihamdika Alhamdulillahi مالك يوم الدين إياك نعم